ارحم قلبي المشتاق خليني اعيش وياك وحياك قلبي اللي هواك مش على الأسواء إرحم قلبي خليني قلبي اللي على الأسواق. بس انت تميل وتسلل الشقصية بيتكلل وبغب عن كل الدنيا ولا غير حبك يشغل مش قادره على